بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبت غير مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم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 عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُومِنَاتٍ قَانِتَاتٍ, قانتات تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبَكَارًا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله مَا امرهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيءا وقيل دخلا النار فلم يغني عنهما من الله شيءا وقيل دخلا مع الداخلين ضرب الله مثل للَّذينَ آمنُ مرةَ فيعَونَ إذْ قالت رَّبن رب لع دكبيتَ في الجَّ ابنلي دكبيتَ في الجَّة وَنجنني مِم فعَونَ وَعملهِ وَنجنني من القووم الظالمين. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فَنَفَخْنَا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين